وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسليم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة الثامن والثمانون بعد المئة من حلقات من أحكام من أحكام القرآن الكريم نبدأها باستنباطنا يسر من فوائد الآية الكريمة سبعة عشر و مئتين من سورة البقرة وهي قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الشجر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصدموا عن سبيل الله وقفوا به ونسل الحرام ويخراجوا أهلهم منه أكثر من الله إلى آخر سبق الكلام على معاني هذه الآية الكريمة إجمالا أما هذه الحلقة فنتكلم بنعودة الله عز وجل وتسديده على ما يتيسر لنا من فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في دين الله عز وجل وذلك بما يريدونه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسئلة. ثم أعلم أن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم ليست كأسئلة كثير من المعاصين اليوم. كثير من المعاصين اليوم يسألون عن الحكم يعلم الحكم فقط. ومنهم من يطبق ومنهم من لا يطبق. منهم من يطبق إذا كان الحكم الشرعي مناسب له. ومنهم من لا يطبق. فيذهب إلى عالم وآخر لعله يجد من الفتوى ما يناسبه ولا شك أن هذا يعني تتبع الرخص أمر منكر حتى أن أهل العلم قالوا إن من, من تتبع الرخص فقر فسق والواجب على المرء أن يختار لدينه من يرى أنه أوثق علماً من يرى أنه أوثق في علمه ودينه ف. يسأله ثم لا تفت إلى غيره ومن طوائد هذه الآية الكريمة تهون الشيء على الإنسان بما هو أعظم منه وذلك يتبين من معرفة سبب نزول هذه الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعث سرية تتلقى عير لقريش فحصل بينهم قتال في آخر يوم من شهر جمادى الثانية فقالوا المشتكون هذا محمد ينتهيك الحرمات ويقاتل في الشهر الحرام وجعلوا آخر يوم من جمادى الثانية هو أول يوم من رجب تشميعا على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم و خاف الصحابة رضي الله عنهم الذين حصل معهم اشتباك مع هذه العير خافوا أن يكونوا قاتلوا في الشهر الحرام فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأجابهم الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشهر الحرام يحرم فيه القتال لقوله تعالى قل قتال فيه كبير والشهر الحرام هو رجل وذو القاعدة وذو الحجة والمحرم أضعف أشر ومن فوائد هذه الآيات السرية أن القتال في الأشر والحرم من كبائر الذنوب لقول الله تعالى قل قتال فيه كبير ومن فوائدها أن ما ذكر من من الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسل الحرام ويخراج أهله منه أكبر عند الله عز وجل وأن الفتنة وهي الشرك أكبر من القتل ف... فيستفاد من هذه هال... الجلة التي ذكرتها آ... أن الصد عن سبيل الله من كبار الذنوب مثاله أن ترى شخصا متجها إلى الاستقامة والالتزام، فتأتي فتصده فتصده عن ذلك. تأتي إليه وتقول هذا يلزمك بأشياء وهذا يحبس حريتك. حريةك على ما تظنه أنت أنه حبس الحرية، وإن كان حقيقة الأمر أن التمسك بالدين هو الحرية الكاملة. لأن الإنسان يتحرر فيه من الرق الشيطاني والهوى فهذا نوع من الصد عن سبيل الله ومن ذلك أيضا أن ترى شخصا مكبا على العلم يراجع ويناقش فتثبته وتقول لا حاجة إلى أن تتعب نفسك وما أشبه ذلك فلهم أن كل من صد الناس عن دين الله عز وجل فهو داخل في قوله وصد عن سبيل الله وأعظمه أن يصد الإنسان عن الإيمان بالله عز وجل ليتخذ سبيل الكاثرين ومن فوائد راية الكريمة أن الكفر بالله أعظم من القتال في عشر الحروب وليس بعد الكفر دم ومن فوائدها أيضا أن الصد عن المسيح حرام من كبائر الذنوب كما فعلت قريش حين صدة النبي صلى الله عليه وسلم عن اتمام عمرته في عام الحديدية ومن فائد هذه الآيات الكريمة أن أخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله عز وجل ولا شك أن المشركين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأصحابه أهل المسجد الحرام الحقيقة أخرجوهم من مكة واضطروهم إلى الهجرة إلى المدينة النبوية ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الفتنة وهالشرك الذي كان عليه المستقون أشد من من القتال في أشهر في الأشهرهم ومن فوائدها أي فوائد عتكرمة أن الذنوب تتفاوت منها الكبير ومنها الأكبر وكذلك الأعمال الصالحة تتفاوت منها الفاضل ومنها الأفضل. ومنها المستحب ومنها الواجب وبناء على ذلك نقول إن الإيمان أيضا يتفاضل فهو في بعض الناس أكمل من بعض لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيات ومن فوائد الآية الكريمة بيان عدالة الكفار للمؤمنين وأنهم لا يزالون يحاربون المسلمين إما بالأكار السيئة والعقائد المنحرفة وإما بالسلاح ولهذا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن جينكم ومن فوائدها تيان حرص الكفار على ارتداد المسلمين لأنهم يبذلون رقابهم من أجل أن يرد المسلمون عن دينهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وتأمل قوله ولا يزالون فإنها تفيد الاستمرار أي أنهم لا يزالون في كل وقت وفي كل مكان يقاتلون المسلمين حتى يردو يردوهم عن دينهم ومن فائدها أن هؤلاء الكفار مهما بدلوا من الحرص على اقتداد المسلمين فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا لأن الأمر بيد الله عز وجل ولهذا قال إن استطاع. وهذه الجنة تعني أنهم لن يستطيعوا ذلك إلا بإذن الله وهذا قوله تعالى يا ما شاء الجنة إن استطعتوا وإن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فهي تشبه التحدي لهؤلاء. الذين يريدون أن يردوا المسلمين على عقابهم فإنهم لن يستطيعوا ذلك ما دام الله تعالى لم يعدم به ولآلة فوائد أخرى نتكلم عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله